أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أعبد الله، أعبد الله واجتنب الطغوت. فمنهم من أدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالاً. فسير في الأرض فانظر كيف كان. الكذبين إن تحرص على مداهم فإن الله لا يهدم من يضل وَبَلَهُم مِّنَ الْعَصْرِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَعِهِمُ الْمُرْتَدُّ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ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 فسألو أن الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزل إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ونعلمهم يتفكرون.